اذ انتم بالعدوه الدنيا وهم بالعدوه القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم وَمَا فِي الْمِيادِي وَلَكِنْ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ, مفعولا ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا